بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء في الكتاب الحكيم أكن لل سيأتي بن أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله خلق السماء في والأرض في ستة أيام ثم سوَى على العرش ودَبِّو الأمَم ما من شَفِيعٍ إلَّا مِن بعد إذني ذلك الله رب ربكم فاعبدو أ فلا تذكرون إليه ما رجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدؤ الخلقهم ما يؤيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم الذي جعل الشمس ضياءً والقمرًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 يتفور. إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأننا أو ما أنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. بإيمانهم تجري من تحتهم الأذهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو عجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضية إليهم أهلهم فنذروا الذين لا يرجلون للقائنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر ودعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضرر فلما كشفنا عنه ضرر مره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 ثم جعلناكم خلائف في أرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا إناس قال الذين لا يرجون لقانا قال الذين لا يرجون لقانا تبقرآن غير هذا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى صَيِّرْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ جَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِن لا يُبْحِلُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وحده وتعال عن ما يشترون وما كان الناس إلا أمة واحدة فقتلوا.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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَتَرَبَّصُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمتبون هو الذي يسيحكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرنا بهم بريحا طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هارب. عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحی طبیم دعوا الله مخلصين له الدين وظنوا أنه أحی بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن جدنا من هذه نكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاحتلط به نبات الأرض فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذخرفها حتى إذا الارض خوفها وزينت وظن أهلها أنهم قادون عليها وظن أهل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ونهارا فجعلناها حشيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراص مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق رجوههم قتراً ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء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 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُمْ مَا كُنْتُمْ هِيَنَا سَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عن عبادتكم لغافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم مولاه وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدفع الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقَوُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الظَّلَالِ فأن تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من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 الحق قل لله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن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 بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه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 مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم به ولم ما يأتهم تأويله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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمعوا الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليه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 وَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَوْضِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجد إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَلَأَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاهُمُ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ عزلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا خلد هل سجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق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 أَرَأَيْتَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ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 Wahai yang berazam agar Rabbmu dari mithal darat di bumi, dan di langit, dan tiada yang lebih kecil daripada itu, dan tiada yang lebih besar بِمبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقوله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 وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَوْا اللَّهِ تَوْكِلَتُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ رقم عليكم هم مدن ثم قطوا إلي ولا ينظرون فإن تواليت فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاكبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم لِنَاسٍ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ UMM BABA'THANA MIN BA'DIHIM MUSA WAHAUN ILA FIR'AUNA WA MALAIHI BI AYATINA FASTAKBAM FASTAKBAM WAKANU QAUMAN MUJRIMIN FALAMMA حَرْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِيدٌ قَالَ مُوسَى أَن تَقُولُونَ الْحَرْحَقَ لَمْ مَا جَاءَ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا السائحون قالوا أجزنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبر يا وتكون لكم الكبر يا في الأرض وما نحمل لكم بما مؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليب فلم جا السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحح إن الله سيبطله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 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمَنتُم بالله فعليه توكَلوا فعليه توكَلوا إن كن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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عنه سبيلك. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعلوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا تَبَنَّتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ آمَنْتَ أَنَّ هَؤُلَاءِ إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ أنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزْقٍ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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه إلا قوم يونس لما آمنوا وكتشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 كذلك حقا علينا منجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في ششك من ديني فلا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 ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْحِجَّةُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبُولْ حَرَّمَ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا